مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مرفوعا ان اشانا ننشا فجعلناه بكرا عربا اثرابا لاصحاب اليمين ثلتم من الاولين وثلتم من الاخرين واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال بي سموم وعميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم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 لَمَجْمُون إِلَى مِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُوم